وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار عباد الله نعم الله ك ث ي ر ة لا تحصى و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها ومن بين هذه النعم ن ع م ة أ ن ع م الله بها علينا ونتلبس بها جميعا بل لا يكاد يمر يوم إ ل ا ونحن تحت ت أ ث ي ر ه ا وقل لا ان نحسب لهذه ا ل ن ع م ة حسابها وقل فينا من يشكر الله عليها ومنا من هو غافل عن شكره فيها كما هو غافل عن الشكر في نعم أ خ ر ى م ث ي ل ة لها إ ن ه ا ن ع م ة النوم إ ن ه ا ن ع م ة النوم ن ع م ة مجهول قدرها ف إ ذ ا ما أ ص ي ب المرء بمرض أ و أ ر ق أ و م س ه ش د ة جوع أ و برد أ و ح ا ل ة دون نومه أ د ر ك ق ي م ة هذه ا ل ن ع م ة وما أ ط و ل ليل ا ل أ ر ق ي ن وما أ ق ض مضاجع المرضى والمهمومين وفي المقابل فما أ لذ النوم بعد ا ل إ ع ي ا ء والتعب وطول الكد والبحث في سبل ا ل ح ي ا ة وفي م س ا ر ب النهار دون أ ن يكدره مرض أ و هم أ و غم عباد الله والنوم كما هو ن ع م ة فهو آ ي ة من آ ي ا ت الله أ ل ا ترى الخالق جل جلاله يغشي الليل النهار فيظلم الكون وتسكن ا ل ح ي ا ة وتنكفئ ا ل أ ح ي ا ء وتقل ا ل ح ر ك ة و ي ه د أ الناس فيطيب المنام وتسكن ا ل أ ع ض ا ء بعد ك ل ل ه ا وتستريح بعد تعابها وصدق الله اذ يقول وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا تفكر عبد الله وانت مدعو للتفكر والتامل تامل في قوله تعالى الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون و ت أ م ل في قوله تبارك وتعالى ومن آ ي ا ت ه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون عباد الله تلك ر ح م ة و ا ح د ة من رحمات الله على عباده تستوجب الشكر قال سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ترى أ ي ق و ة في هذا الكون سوى ق و ة الله تستطيع أ ن تجعل من الليل هادئا ساكنا للمنام والنهار مبصرا ل ل ح ر ك ة وانتشار ا ل أ ن ا م و أ ي ق و ة مهما بلغت تستطيع أ ن تتصرف لو استمر الزمان ليلا ترمديا أ و نهارا أ ب د ي ا لا أ ح د إ ل ا الذي خلق الخلق وقدره تقديرا وكم هي آ ي ا ت ع ظ ي م ة والتفكر فيها يدعو لنزيد ا ل إ ي م ا ن تدبر في قوله تبارك وتعالى قل أ ر أ ي ت م إ ن جعل الله عليكم الليل ف ر م د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م ب ض ي ا ء أ ف ل ا تسمعون قل أ ر أ ي ت م إ ن جعل عليكم النهار ص ر م د ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بليل تسكنون فيه أ ف ل ا تبصرون عباد الله وفي النوم سر من أ س ر ا ر الله في هذا الكون لا يقدر عليه إ ل ا الله أ ل ي س في النوم ي موت ووفاه اليس في النوم موت ووفاه بلى لكنها م و ت ة صغرى و و ف ا ة إ ل ى أ ج ل قال سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما ج ر ح ك م بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ا ل أ ن ف س في المنام يتوفاها الله جميعا فمن شاء أ ن يفتح له في ا ل أ ج ل أ ع ا د ه ا إ ل ى ا ل ح ي ا ة م ر ة أ خ ر ى أ ل م تكن م ي س ا منذ سويعات ف أ ح ي ا ك الله ومن قدر عليها ا ل و ف ا ء أ ي النفس التي قدر, قدر عليها ا ل و ف ا ء أ م ت ك ه ا فلا يقضى بعد هذه النومه فمن ذا الذي يقدر هذا أ و يعرف ق ي م ة هذا ومن الذي يستطيع أ ن يفعل هذا إ ل ا الله تبارك وتعالى ت أ م ل في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى ا ل أ ن ف س حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ا ل أ خ ر ى إ ل ى أ ج ل م س م ى إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون سر عجيب في النوم يتكرر ولا يكاد ي و ق ف قلوب الغاسلين أ و يستدعي تفكر المتفكرين وفي ل ح ظ ة س ر ي ع ة يغيب المرء عن ا ل ح ي ا ة و ا ل أ ح ي ا ء وفي أ خ ر ى يستيقظ ف إ ذ ا هو يعيش ا ل ح ي ا ة ويؤثر ا ل أ ح ي ا ء ترى أ ي التدل بالنوم الموته الصغرى على ا ل و ف ا ة الكبرى وبالاستيقاظ على البعث والنشور إ ي و ربي كما تنامون ا ي و ربي لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وهناك في أ ر ض المحشر ينكشف ليل المفسدين وفي أ ر ض المحشر ينكشف ليل المفسدين وتكشف ث و ء ا ت الذين ينتشرون على ف د ق ه م وفجورهم وينسون أ ن ه م ان غابوا عن أ ع ي ن الخلق فهم في ر ق ا ب ة الخالق الذي لا تخفى عليه منهم خ ا ف ي ة لا بالليل ولا بالنهار هناك في آ خ ر الليل ي ن ت ش ف الفرق بين قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هناك في آ خ ر الليل ي ن ت ش ف الفرق بين قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ص ل ا ة و ت ل ا و ة وذكر ودعاء و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون وهناك من يحيون الليل ة بسهرات ص ا خ ب ة ومجون وفواحش وهم يظنون أ ن ه ا ليالي حمراء وغدا وغدا تبدو لهم ولغيرهم ليالي سوداء و ح س ر ة وندامه خ ل ا ص ة القول فلا ينبغي للعاقل فلا ينبغي للعاقل أ ن يتخذ من ه د أ ة الليل مجالا للفجور والفسوق بدل ان يشكر الله على هذه ا ل ن ع م ة و ياوي إ ل ى فراشه ذاكرا شاكرا مستودعا ربه نفسه إ ن أ م س ك ه ا رحمها و إ ن أ ر س ل ه ا فليحفظها بما يحفظ به عباده المؤمنين وكذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه أ ن يقول أ ح د ه م إ ذ ا أ و ى إ ل ى فراشه باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أ ر ف ع ه إ ن أ م س ك ت نفسي فارحمها و إ ن أ ر س ل ت ه ا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وما أ ج م ل هذا الدعاء لو تعلمناه وعمنا به عباد الله وكما ان النوم ن ع م ة و ع ب ا د ة تعينان على ط ا ع ة الله فهو ليس كذلك إ ذ ا حال بين العبد وبين طاعه ربه ف ا ل ص ل ا ة خير من النوم ف ا ل ص ل ا ة خير من النوم وهذا نداء يطلقه المؤذنون من انبلاج فجر كل يوم والخيرون من الناس هم الذين يستجيبون لهذا النداء و أ ك ث ر الناس عن آ ي ا ت ربهم ل غ ا ف ل ومن تكرر نومه عن ص ل ا ة الفجر دون عذر شرعي فذلك الذي بال الشيطان على أ ذ ن ي ه و إ ذ ا كان هذا في ا ل ص ل ا ة فالنوم كذلك من ضعف, النفس ونزغ الشيطان فذلك من ضعف النفس ونزغ الشيطان اذا حال بين المرء وطلب علم ا ل نافع أ و داعب ا ل أ ج س ا ن في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وحال بين المرء وعمل صالح وهو ر ح م ة و أ م ن ة في حال الجهاد ولقد أ ص ا ب المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء في بعض ملاحمهم مع المشركين كما قال تعالى إ ذ يغشيكم النعاس أ م ن ة منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ما من ذ ا ب س إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها ويعلم مستقرها ومستودعها و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله كان نومه أ ع د ل النوم وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أ ن ف ع ما يكون من النوم ويقول ا ل أ ط ب ا ء هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات أ ن ف ع النوم كما قال ا ل أ ط ب ا ء ثلث الليل والنهار ثمان ساعات ويتفاوت الناس على حسب أ ع م ا ر ه م واحتياجهم لساعات النوم فمنهم من تكفيه أ ر ب ع ومنهم من تكفيه ست لكن لا تزد ساعات النوم على ث م ا ن ساعات لكن لا تزد ساعات النوم على ث م ا ن ساعات اللهم صل وسلم عليه وعلى آ ل ه وصحبه ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عباد الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم هدي في النوم حري بنا أ ن نتعلمه ونعمل به حتى يكون نومنا ع ب ا د ة لله رب العالمين فكان إ ذ ا أ و ى إ ل ى فراشه قال بسمك اللهم أ ح ي ا و أ م و ت وكان من هديه ان يجمع كفيه هكذا ثم ينقص فيها و ي ق ر أ فيهما قل هو الله أ ح د وقل أ ع و ذ برب الفلق وقل أ ع و ذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ي ب د أ بهما على ر أ س ه ووجهه وما أ ق ب ل من جسده يفعل ذلك ويكرره ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم ينام على شقه ا ل أ ي م ن ويضع يده اليمنى تحت خده ا ل أ ي م ن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه أ ب و داود والترمذي وغيرهما ب إ س ن ا د صحيح ومن دعائه كذلك إ ذ ا أ و ى إ ل ى فراشه الحمد لله الذي أ ط ع م ن ا وسقانا وكفانا واوانا فكم لا كافي ة له ولا مؤوي وهذا الحديث عباد الله يذكرنا بجموع من المسلمين يذكرنا بجموع من المسلمين من بجموع في زماننا هذا تسلط عليهم ا ل أ ع د ا ء ف أ خ ر ج و ه م من ديارهم فهاموا على وجوههم بحثا بحثا عن الزوايا وبحثا عن ركن ي ا و ن إ ل ي ه أ و طعام يستطعمون به و ن س أ ل الله أ ن يردهم إ ل ى بلادهم ويمكن لهم في أ ر ض ه م ويمكن لهم من عدوهم قال صلى الله عليه وسلم من أ ص ب ح آ م ن ا في سرده معافى في بدنه عنده قوت يومه ف ك أ ن م ا حيزت له الدنيا بحذافيرها أ ل ا فنشكر الله على هذه النعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذكر الله حال النوم كالتسبيح والتحميد والتكبير فتلك وصيته ل أ ق ر ب الناس وصيته ل ف ا ط م ة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنهما حين م ا س أ ل ه الخادم فقال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك م ا على ما هو خير من خادم إ ذ ا أ و ي ت م ا الى سراككما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين و ك ب ر ه أ ر ب ع ا وثلاثين فذلكم خير لكما من خادم رواه الشيخان وغيرهما ومن هديه صلى الله عليه وسلم حال النوم الوضوء والتطهر وفي هذا يقول ت طهروا هذه ا ل أ ج س ا د ت طهروا هذه ا ل أ ج س ا د طهركم الله ف إ ن ه ليس عبد يبيت طاهرا إ ل ا بات معه ملك إ ل ا بات معه ملك في دثاره لا ينقلب س ا ع ة من الليل إ ل ا قال الملك اللهم ا غ س ر له اللهم ا غ س ر لعبدك هذا ف إ ن ه بات طاهرا ومن ه ذ ه أ ي ض ا ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي فلا يزال على قارئها من الله حافظ و لا ي ق ر ب ه شيطان حتى يصبح كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك و ب ا ل ج م ل ة من اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فره أ ي حسره و خساره و ندامه رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د حسن وكان من ه ذ ه صلى الله عليه وسلم الاضطجاع على الشق ا ل أ ي م ن فهناك أ ي ض ا ص ف ة ذميمه في النوم ايقظ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها أ ل ا وهي النوم على البطن عن أ ب ي ط خ ف ة الغفاري رضي الله عنه قال قال أ ب ي بينما أ ن ا مضطجع في المسجد على بطني إ ذ رجل يحركني برجله فقال إ ن هذه ض ج ع ة يبغضها الله فنظرت ف إ ذ ا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح وفي بعض الروايات تلك ن و م ة أ ه ل النار والعياذ بالله ومن أ د ب ا ل إ س ل ا م الا ينام المرء وبيده بقايا من أ ث ر الطعام حتى يغسلها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نام وفي يده غمر ولم يغسله ف أ ص ا ب ه شيء فلا يلومن إ ل ا نفسه رواه أ ح م د و أ ب و داود بسند صحيح ومن آ د ا ب النوم أ ن ينفض ا ل إ ن س ا ن فراشه احتياطا لما قد يخلص فيه ل من ا قد يخلط فيه م بعده فقد صح ى و ن ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ن ه ق ا ل إ ذ ا أ و ى أ ح د ك م إ ل ى ي ر ا ش ه ف ل ي ن ف ا ه ب د ا خ ل ة إ د ا ر و ف إ ن ه ل ا ي د ر ي م ا خ ل ف ه ع ل ي ه ثم ل ي م ج ع و ل ى شقه ا ل أ ي م ن ثم ل ي ق ا ن و ا ل ا ي م ك ر ب ي و ا ع ا ج ن ب ي و ب ل ا ي م ك ا ل ل ه م أرفعه إ ي م ا ن والايمان والايمان والايمان والايمان ا ل ا ي م ا ن والايمان والايمان و ا ل ح ي ن عبد ا ل ل ه واذا كنت لا تدري اذا صعدت روحك إ ل ى بارئها اذا صعدت روحك إ ل ى بارئها حال النوم اتكون ممن تمسك روحه فلا يقوم ام ممن ترسل لتكمل بقيه اجلها فليس يليق بك فليس يليق بك ان تودع الدنيا بالفجور والعصيان او يكون اخر ما يقرا أ و يكون آ خ ر ما يقع س م ع ك الحان وغناء و أ ص و ا ت الموسيقى و التخيلات ا ل ب ا ط ل ة بل ودع الدنيا بخير ودع الدنيا بخير ما ينبغي أ ن تودع به ثم نم على ذكر الله تبارك و تعالى واحتسب نومتك ع ب ا د ة عند الله و دائما ت ر ر و تذكر أ ن ه ا ربما تكون آ خ ر ن و م ة تنامها ت ش ك ر الله على عافيته وكفايته و إ ي و ا ئ ه لك ونم و أ ن ت عازم على القيام ل ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و إ ذ ا استيقظت ف ح م د الله وقل كما قال المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ا بعدما أ م ا ت ن ا و إ ل ي ه النشور و إ ذ ا تعاريت من الليل أ ي استيقظت في وسط الليل فقد أ ر ش د ن ا النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن نقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير س ب ح ا ن سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ف إ ن قلت اللهم اغفر لي أ و دعوت استجيب لك و إ ن ك م ت ف ت و ض أ ت ثم صليت قبلت صلاتك رواه البخاري و أ ح م د وغيرهما عبد الله أ م ا إ ن أ ص ا ب ك أ ر ق أ و فزع أ و و ح ش ة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يعلم أ ص ح ا ب ه من الفزع أ ن يقولوا اعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ة من غضبه ومن شر عباده ومن ش ر همزات الشياطين وان أ ن يحضرون ومن شر ه ت ا ا ل ش ي ي ط وأن يحضرون رواه أ ح م د وغيره وهو حديث حسن وورد أ ن رجلا شكل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ر ض فقال له قل اللهم غاره النجوم و ه د أ ت العيون و أ ن ت حي قيوم يا حي يا قيوم أ ل م عيني و أ ه د ئ بالي فقالها الرجل فذهب عنه ا ل أ ر ق وهكذا أحبتي ه ك ذ احبتي أ يبدو ا ل إ س ل ا م عظيما في كل تشريعاته ينظم أ م و ر ا ل ح ي ا ة في الليل والنهار وفي ا ل ي ق و ه والمنام ويرعى, ويرعى المسلم في حال ا ل ي ق ظ ة وحال المنام وصدق الله ما فرطنا في الكتاب من شيء اللهم ففقهنا في ديننا وارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد كما اويتنا وكفيتنا و أ م ن ت ن ا و وأيقف أ ي ق ظ ت ن ا اللهم اكفي من لا كافي له واوي من لا اوي له و أ ط ع م من لا مطعم له أ ل ا وصلوا على البشير النذير والسراج المنير الذي أ م ر ك م الله ب ا ل ص ل ا ة عليه فقال عز من قائل إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعل يقبتنا ونومنا وعبادة لك يا رب العالمين. اللهم د ة ك يا ا رب ع ا ا ل ل ل م ي ن اجعل طعامنا تقويا في طاعتك ومنامنا تقربا إ ل ي ك يا رب العالمين حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا و ك ر ه إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين آ م ن ا في أ ل ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ائمتنا و ل ا ه امورنا اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أ ج ل إ ع ل ا ء ك ل م ة دينك انصر من ن ص ر ه م واخذل من خذلهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت ا ل أ ق د ا م فك أ س ر ا ن و أ س ر ا ه م يا رب ا ل أ ن ا م أ ن ز ل عليهم ر ح م ة و ت أ ي ي د ا من عندك يا حي يا قيوم اللهم من سعى في فتاتهم ففكر قبسه من النار يا رب العالمين اللهم ا ق ب ت عدوك وعدونا إ ن ه م لا يعجزونك يا قوي يا عزيز أ خ ر ج ه م من بلاد المسلمين أ ذ ل ة صاغرين اجعلهم لمن خلفهم آية و ا ج ع ل لمن خلفهم ه م آ ي ة ولا ترفع لهم في بلاد المسلمين ر ا ي ة يا رب العالمين اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا يا حي يا قيوم عباد الله إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون